تو <تصفيق> په <تصفيق> من يطب بالمعركه الا بليع متسلح بعزم الجناب ينثر الرعب وبالفارس ينحسي مثل الاعاصير التهب ما يرتعب زلزال بالحما يصاب هل فارس بصدر راح من يغتطيب بنا وميا ترته دين الجمال الباهرة من العين يزحورها ومن وجه شمس الاستشع والدنيا نوارها وصاف اوصاف النبي وبهنع كسرها كتانا يطعنها العدف حدر يذكيرها مثل ابي الحسن الكرام يطعن نن بالفجار بدا يفتك بالطغيان وسقه ذلا وهوان هل اكبر في الميدان للجيوش العاتية وروحها العظيمة العالية متفانية سبك الدماء الجارية والجتاد ظلت هاوية محجحية ضربت يمين الفانية وطغمت أمي هي مترائية جاس نخل خاوية صفي البنا على العدى زوداء علي الأكبار الشبل من ذاك الأسد هاني بطال الخيبار فارس جسور وبالعزم متورثة من حيدار طبق قوانين النصر بالمعركة و تلك الحرب الشعوان طهر الأكبر للأعداد وقد هى يفتك بالطبيان كعلي أكدس إنسان كان في الميدان في سحق الفرسان بعين الف ضلت علي تزحف زحف رواها أنواع الحيت بحالف حليف للحومة يخصفها خسيف عن حيدر ما يختلف نفس الوصف عزم عزم ما ينتهي والسيف لنخلى واقف بيه تيدف بم الشرك ينزف نازي اول فدائي بالحرب بتميز ذاته طائر وعاز ما حيدري بيشهد لصولاته مغضب على جيوش الكفر وتعين طاعناته للجحاف في الورتجز يظهر بطولاته بطل ينسب للاطهار وهو شبيه للمختار وبدا يفتك بالطغيا بالطبي هذا الشجاع كلامك اكبر في الميدان يعني ان سحق الفرسان وبدا يفتك بالطغيا الحيدر همته هذا الفتى كل الاعادي هابته وصف الشجاع وصفه والش... والشافتة يذهي الفكرها بهبيتة والدينة عرخص مهجيتة ودم رقبيتة مع الغفرة طاحت جديتة فلسالة تدمو ماتلة عريش مجدها حقق أماني بنفيس عالعزة ميت عودة والأكبر يبطف كربلة جشن حساب وحداه والفرجت الوالد بتشه صح العفاه بعدا ان حسينا ولهفا لعلي ان قد جنبك ابدا يفتك بحطيات وله قدنا حثقلان للشاعر حامد البدري